اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى أَنْبَأَهُمْ بِكَمَا فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 اللَّه يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَضَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَأَلَسْنَا نُحْنُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طربك فلما رآه مستقرا عاده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون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 أَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنْ نَادَى النَّارُ نَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلَكَ بُيُوتُهُمْ خَوْيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون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 ان بَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْتُم بِتُ شَجَرَهَا أئِلاَ هُمْ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أئِلاَ مَعَ اللهِ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 يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 من جاء بالحسن فله خير منها، من جاء بالحسن فله خير منها، وهم من فزعي ومؤلئ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجههم في النار، هل تجذون إلا ما كلتم تعملون؟